بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنهما ماله وما كتب سيصلى نارا ذا لهب وامرعة حمالة الحطب في جيدها حبل multimassio-